الدرس الثالث في السوق الشعبي واحد استمع إلى الكلمات الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور واكتبها في دفترك الخس البقدونس الطماطم البصل الموز التفاح الكمثرى العنب البرتقال اللوز حب عباد الشمس